تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماعات والأرض ولم يتفق ولدا ولم يكن له شريف في الملك وخلق كل شيء فقدره تغديرا واتخذوا منك إِي آمِنَةَ لَا يَفْرُطُونَ شَيْئًا وقد جاءه ظلمًا وزورًا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهية لا عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماء أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا أسرورا انظر كيف ضرروا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألغوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعونا Come gotcha. on. ولكن, ولكن متعته وآباءه حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم وَمَا أَرْسَلْنَا قَبَلْكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُرُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا نَوْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِلُونَ أصفق السماوة بالغمان ونزل الملائكة تنزينا الملك يوم إذن الحق للرحمن وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُ لَنُسْجِلَنَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ ثُمَّ لَتَكُونُ وَاحِدًا كَذَلِكَ a